يا صاحبي مجبور عاتب عاتبك لا كلهم كلها من أسباب الغراي ومعاتبك لو الحكم في صحة الراي مقياس كان اقتنعت برايك وراي صاحب كان أكبر عيوبك دائما يابس الرأس ما تستريح إلا على اللي ناسبك ترى الحياة أكبر من مجرد حساس تضيع في غبة بحرها مواهبك تضيع في غبة بحرها مواهبك ما فيه شك دروس الأيام نبرس الشك فيها لتحتويها تجاربك تعيش في ذوامة العمر عساس تلميذ وحداث الليالي تدرب تلميذ وحداث الليالي تدرب كله من أسباب الغرايا ومعاتبك لو لا الحكم في صحة الرأي مقياس كان اقتنعت برايك ورأي صاحب كان اقتنعت برأيك ورأي صاحب ومن ما عمرك لا نزع انفاس تلقى حصيلك ما يضاهي متاعبك علم الحياة دراك اصحاب من إلياس ووسع رحابه من وساع مذهب من وساع لو كان تقدر تحصر بين الاقواس معك سود الليالي مشارب والناس قالوا قبل يو قبل كاجنا ولحد على رايه من الناس غاصب ولحد على رايه من الراس راسب يا حبيبي مجبور عاتب كلام بس كله منسب وللحكم في صحة الراي مقياس كان اقتنعت برايك وراي صاح كان اقتنعت برايك لا تحسب اللي يعجبك يعجب الناس ولا تحسب اللي يعجب الناس يعجبك بعطيك لدروب الامل دره الماس قبل الصبر ينفذ وتقرب حظايب قبل الصبر ينفذ وتقرب حظايب اليعتنيت بحفظها فزت بالكاس وابشر بعز ما يقصر شوارب ما عرفتم في غير دين الله فلا تلقى جزاها عند من لا يخيب تلقى جزاها عندما لا يخيب يا صاحبي مجمور عاتبك لا بس كله من اسباب الغراب لو لا الحكم في صحة الرايب مقياس ناس كان اجتنعت برايك وراي صاحبي كان اجتنعت برايك وراي صاحبي يا صاحب